تون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعمون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 فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا وَلَمْ يعقب يا موسى لا تخف لَا لا يخاف لدي المرسلون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 في تسع آيات إلى فذعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين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 قد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين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 والسماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أَمْ كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم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 إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوا غَيْرَهُ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 فآتاكم بل أنتم بأديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون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 وَإِنِّي عليه لقوي أَمِينٌ قال الذي عنده علم من الكتاب أَنَا آتيك به قبل أَن يرتد إليك طرفك فلما رآه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 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل كَذَا عرشك قالت كأنه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 فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض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 ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون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 قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ا الله خير ام يشركون أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَإِمَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَذَاقًا ذَاتَ بَهْجَةٍ فأنبتنا به عذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون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 امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بُشْرًا بين يدي رحمته اله الله تعالى الله عما يشركون مَن يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أئِلهُ مَعَ اللَّهِ ۗ قُلْ هُوَ تُوبُ رَهَانَكُمْ إِن كنتم صَادِقِينَ قل لا يعلم من في السماوات وَالْأَرْضِ الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الْآخِرَةِ بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون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 إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبيد إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم ذبا بَتَمْنَ الْأَرْضُ كَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْكُلِ أُمَمًا فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ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 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء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 ومن ضل فقل إنما مِنَ من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آيَاتِهِ فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون